يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَظَلَّ عَتْرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ اللَّهُ إِنَّكِ كُنْتِ تَرَدِّينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّكَ لُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ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 فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ وأنهم ألفوا آباءهم ظالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَن يَسْتَجِيبُوا لَهُ مُجِيبُونَ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم